مُلِئَتْ حَرَسًا شَذِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا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 ولن نعذِّز الله في الأرض ولن نعذِّزه ربا وأننا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى مَن نَّبِي فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهْقَ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 ماء غدقا لنفتنهم فيه وَمَن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا